السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد فأحياكم الله بياكم في الدرس عشر الحديث الثاني عشر من حديث الأربعين النوية وما أضافه إليها الحافظ ابن رجب رحم الله تبارك وتعالى علماء المسلمين أجمعين ورحمنا وإياكم الحديث الثاني عشر حديث أبي هريث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال أحمد بن حنبل ويحي بن معين وجماعة من أهل العلم الصواب فيه أنه مرسل ولكن له شواهد كثيرة قريبة من لفظه والحديث حسنه النووي وهذا الحديث هو ثاني حديث في الأربعين النووية مما تكلم فيها أهل العلم هذا الحديث وحديث إزهد في الدنيا يحبك الله في ما عند الناس يحبك الناس أيضا فيه كلام لا يثبت وهذا أيضا لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح مرسل الصحيح أن هذا الحديث مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما قلت له شواهد وحسنه كثير من أهل العلم منهم الإمام النووي وعلى كل حال نمر عليه ونذكر ما فيه من الأحكام الحديث حديث أبي هريرة ينبه على قضية المعينة وهو أن الإنسان يترك ما لا يعنيه وقد قال أهل العلم إن هناك أربعة أحاديث تجمع الأدب كله أربعة أحاديث تجمع الأدب كله أو أهم أحاديث في الأدب كما قال ابن أبي زيد المالكي حديث من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الذي هو حديثنا الآن وحديث وصية النبي للرجل في قوله له لا تغضب وحديث أبي هريضا المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه الحديث الأربعة تجمع مكارم الأخلاق والآداب التي جاءت بها هذه شريعة السمحة <سؤال> من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه بالنسبه لابي هريره تم التعريف به في اكثر من حديث نعم مر بنا من حسن اسلام معرفتها وعدم معرفتها سواء فيقول إذن دعها ولا تهتمها لها واحرص على غيرها من الأمور وترك ما لا يعنيه يشمل المحرمات أي ما لا يعنيك من المحرمات وتشمل المكروهات وتشمل المتشابهات بل وتشمل فضول المباحات كل ما لا يعنيك تركه واحرص على ما يعنيك احرص على ما يعنيك حتى تفوز عند الله تبارك وتعالى أكثر ما يراد بترك ما لا يعني في هذا الحديث كما نصه عنه حفظ اللسان عن لغو الكلام أن يحفظ الإنسان لسانه ولذلك قال النبي لمعاد ابن جبل سكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فالقصد أن هذا اللسان هو الذي يوقع للإنسان أكثر من غيره في الوقوع فيما لا يعنيه فهذا أهم شيء في هذه المسألة قال عمر العبد العزيز من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه من عد كلامه من عمله أي الذي يحاسب عليه لم يتكلم إلا فيما يعنيه وقال الرجل للأحرف ابن قيس يوماً بما ست قومك المعروف أن الأحنف ابن قيس مختلف في صحبته هل هو صحابي أو تابعي والأشهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه من التابعين الأحنف ابن قيس الأشهر أنه من التابعين الأحنف ابن قيس ذكروا عنه أنه كان فيه عرج وكان صغير الحجم لكنه كان سيد قومه يعني شكله لا يوحي بأنه سيد قومه ولكن واقعه هو سيد قومه سيد من سادات بني تميم دخل يوما على معاوية رضي الله عنه فيتكلم معه بكلام شديد ثم خرج فقال رجل لمعاوية كيف يجر يكلمك بهذه الطريقة ألا تعاقبه؟ فقال له معاوية ويحك أما تدري من هذا قال هذا أحنف بن قيس لو غضب لغضب معه مئة من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت لأنه سيد من ساداتهم وقد عرف بالحلم عرف بالحلم وإن كان الأحنف بن قيس لما سئل قيل له أنت أحلم الناس قال أحلم الناس معاوية فإنه يقدر ولا أقدر يعني ذاك الحليم الذي يقدر إذا أراد شيئا نفذ أما أنا لا أقبل إذا حلمت قد أحلم عن ضعف طيب فالقصده أن رجلا أتى الأحناف ابن قيس قاله بما ست قومك ش اللي خلاك سيدا لقومك قال بتركي ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك قرصها يعني أنا الحين لو قلت لشخص مثلا هريب من هذا الكلام يمكن يشير فيني لأن في السابق أحيانا بعض الكلام الشديد هذا قد يكون أحيانا نافعا ليس على كل حال أن البعض يرامنا الكلام الشديد قد يضر وينفر أحيانا ترى مربي كلام شدي وربي أحيانا على كل حال قال له بما ستقومك قال بتركي ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعني ما يعني كان بما ست قومي يعني ماذا سريان تصل اليه هكذا يقول اهل بن قيس الرجل كان أحد الصحابه يتهلل في مرضه مرض الموت ووجهه مستبش سبحان الله فقالوا له لماذا يتهلل وجهك في مثل هذا الوقت الذي لا يتهلل عاده فيه وجه الإنسان قال ما من عمل اوثق عندي من خصلتين كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين فهذا يبين لنا منزلة ترك ما يعني منزلة ترك ما لا يعني ولو ترك كل إنسان ما لا يعني لم يقع حسد ولا وقع التخصوم بين الناس صور أنت الحاسد ماذا يريد ينظر إلى حال أخيه ماذا عنده وماذا حصل وماذا كذا لم يترك ما يعني. طيب والخصومات التي تقع بين الناس كثير منها بسبب أن الإنسان لا يترك ما لا يعنيه فلو ترك كل واحد مننا ما لا يعنيه لخفت كثير من الخصومات التي تقع بين الناس ولم يقع حسد ولم يقع غل ولم يقع مشاجرات بين الناس ولكن الله مستعد هذه أنهي النفس بس الله تعالى أن يطهر نفسنا جميعا معنى قولنا ترك ما لا يعني إنسان يترك ما لا يعني يعني هل لا يتدخل في شؤون النص هل كل شؤون الناس لا تعنينا أو قد تعنينا أحيانا قسم أهل العلم التدخل في شؤون النص لا التدخل في شؤون الآخرين ليس دائما من باب ترك ما لا ولكنها على تفصيل آت أولا قد يكون التدخل واجبا ولا يقال عنه ترك ما لا يعني مثل تغيير المنكر تغيير المنكر بل لو لم يتدخل لكان آثما وهو يستطيع ذلك بل يلزم من هذا والعياذ بالله أن يقال إن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم لأن أكبر منكر على وجه الأرض ما هو الشرك والأنبياء جاءوا لتغيير هذا الشرك ودعوة النص إلى التوحيد ولمد الأصنام ودعاء غير الله تبارك وتعالى فهل يقال والعياذ بالله أن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم أبدا فالتدخل أحيانا في شؤون الآخري قد يكون واجبا إذا كان في إصلاح عقائدهم وإنكار المنكرات قد يكون مستحبا قد يكون التدخل فيما لا يعني مستحبا كما يتدخل لتصحيح أخطاء الآخرين سواء في طريقة كلامهم أو في طريقة ثعاملهم تناصحوا تريدوا له الخير نعم تدخلت أنت ولكن أردت له الخير هذا التدخل ولا يقال عنه التدخل في ما لا يعني أنه فيه منفعة هذا التدخل فيه منفعة لأخيك فيكون التدخل مستحبا التدخل في شيئاً غير قد يكون يعني مثل فضول الكلام مثل فضول الكلام بسمك ذكرني مشاري. مشاري مشاري الآن مشاري الآن لما يجي يقول له مشاري تخرجت يعني تزوجت قال لي عندك عيال؟ يعني هذه الأسئلة لا تعنيني طيب لكن سؤالي له من المباحات أريد أن أطمن على أحوالها أريد أن نشغل الوقت بكلام المباح فهذا تدخل في شؤونه يعني ممكن, ممكن أحصل لي واحد ممشارك عمر ماذا أقول له عمر تزوجت مشغلك صحيح؟ يقول له مشغلك يعني جاوب قوي صراحة أتسويها <تصفيق> طيب فيقول لي مو شغلي مثلا هو فعلا مو شغلي فأنا لما سألته يعني سألته ما بتطيب قلبه يعني من المباحات هذه لكن قد يأتيني جواب يعني صعب جدا طيب فهنا التدخل هذا مباح هذا التدخل مباح ولكن لو تركه الإنسان أحيانا خاصة إذا طاح لب واحد مثل عمر يعني إلا أتركه لا تسأله وانت تجرب الناس سوف اللي عسل واللي سهل واللي كذا تجوف من اللي ممكن تسأل أبناه هناك أحيان قد يكون مكروها تدخل في شهد آخرين قد يكون مكروها كان تسأل إنسانا أسئلة هو يعني في الحرج توقعه في الحرج وهذا أيضا تدخل في ملاعب مثل إنسان مثلا انا أعرف الرجل صديقا لي ما تزوجه كبير في السن فسألته مرة قلت لماذا لا تتزوج او الله عندي ظروف هذا وما أحب أحد يسأني بهذه المرة ما أحب أحد يسأني طيب خير بعد شهر شهر لماذا ما تتزوج؟ ما سألت بس أقول لكم لو فرضا طيب لو فرضا تجي ساعتك لماذا ما تتزوج؟ أوقعته في الحرب هو ما يريد أن يسأل عن هذا الجانب ولا يحب أن يتكلم في هذا فسؤالي له أوقعه في الحرب وضايقه فهذا التدخل مكروه لأنه لا ينبغي المسلم أن يقع أخاه المسلم في الحرج والضيق والأذى وغير ذلك من الأمور قد يكون التدخل محرما مثل التجسس على الآخرين التجسس على الآخرين هذا من باب تدخل في شؤونهم وهو شيء محرم لأن الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا والنبي صلى الله لا تجسسوا ولا تحسسوا إذن لا يجوز له أن يتجسس على الآخرين فهنا التدخل يصير محرما إذن انطبقت على التدخل في شوال آخرين إيش؟ الأحكام التكلفية الخمسة إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما مكره وإما أن يكون محرما نعم من فوائدي الحديث الفائدة الأولى على الإنسان أن يشتغل بنفسه وما يصلكها ويترك شون النفس هذا هو الأصل إنسان دائما يهتم بنفسه أصلح نفسك التفت إلى نفسك إذا انتهيت من نفسك وأصلحتها وأتممت كل شيء ورضيت عنها الرضا التام بعد ذلك انظر في حال الآخرين لكن ابتداء يترك الإنسان نفسه ويبتد يدخل بشون الآخرين فهذا من الخطأ من كمال إسلام المسلم ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال من كمال, كمال الإسلام الإنسان إن يترك ما لا يعنيه سواء كان من الأقوال أو من العمومين كنا قلنا إيش؟ الأصل في هذا الحديث هو إيش؟ الأقوال لأن هذا أكثر ما توقع الناس في التدخل في شؤون الآخرين هذا الحديث فيه تربية على علوم الهمة ولو والهمة لأن السؤال الآخر والتدخل في شعودهم هذا يدل على إنسان يهتم بالآخرين وإنسان لما تعله همته ما يكون عنده وقت للآخرين ما قصد التدخل لإصلاح الآخرين لكن لا التدخل في ما لا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأننا قلنا التدخل في شعود الآخرين قد يكون يعني بل قد يكون واجبا أو مستحبا لكن نحن نتكلم عن التدخل الذي كرهه النبي ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علول الهمة لأن الإنسان يبدأ يهتم بالضرورات والواجبات والمستحبات وما ينبغي عليها أن يحنص عليهم وما شبه ذلك من الأمور يربي في الإنسان الحرص على ما فيه فائدة يعني أي شيء فيه فائدة لك تحرص عليه وأي شيء ليس فيه فائدة لك تتركه لأنه ليس فقط المسألة يعني ترك ما لا يعنيه قد, قد لا يحصل الإنسان إثم لكن أحيانا قد يحصل إثم وعياذ بالله فإذا كان كذلك يجعل الإنسان هذا يعني مسلكا له في حياته كلها إنه دائما يحرص على ما فيه منفع ويترك ما ليس فيه منفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه لا يعني أبدا النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الكلام في حياة كلها تستفيد من هذه القضية أي شيء لك فيه فائدة احرص عليه أي شيء ليس فيك فيه فائدة اتركه كيف إذا كان هذا الشيء ليس فقط ليس فيه فائدة بقد يكون فيه إيش إثم قد عليك إثم من هذا كما قلنا افتدخل أو ترق ما لا يعني في الأشياء المحرمة كالتجسس على الآخرين أو الوقوع في المكروه كإذاء الآخرين وغيري ذلك من الأمور السؤال الآن سؤال هذا الحديث السؤال الأول هل تحب أن يتدخل الناس في شؤونك ولماذا علم, علم. هل تحب أن يتدخل الناس في شؤونك ولماذا أي لماذا تحب لماذا لا تحب إذا كنت تحب لماذا؟ تقول والله أنا أحب أن يتدخل الناس في شؤوني. أن هذا يدل على اهتمامهم بي وعنايتهم وحرصهم على أشياء قد أستحيل أن أذكرها فأذكرها لهم يكون وقد يكون العكس إنسان يقول لا أحب أن يتدخل في شؤوني إلا من أذنت له أو إلا من طلبت منهم ذلك لكن لا أحب أن يتدخل أحب في شؤوني المهم عبر عبر أنت بأسلوبك عن حياتك الشخصية هل تحب؟ أن يتدخل الناس في شؤونك ولماذا؟ سواء كنت تحب أو لا تحب لأن ليس الكل ما يحب في ناس يحب أن يكون مدار اهتمام الآخرين تر. صحيح وليس عيبا هذا يحب لا تسألوني أنا بل, بل بعض الناس قد يعني يظهر للناس يدخلوا يعني يعطيهم يعني إذن غير مباشر يتدخلوا في حياة تكفون وهكذا بالأمر السؤال الثاني متى يكون التدخل في شئ الاخرين؟ واجباً انتبهوا التدخل في شئ الاخرين قلنا قد يكونوا واجبنا لهم بكرنا تدخل في الاخرين على أقسام خمسة اضرب لنا أمثلة أو يعني حدد متى يكونوا هذا التدخل واجباً نعم لهذا نكون أتممنا الحديث الثاني عشر من الحديث الأربعين النووية نعم الحديث الثالث عشر حديث أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجه البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنس بن مالك من هو هو أنس ابن مالك ابن النظر وهو من بني النجار من الخزرج من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم النبي اخواله النجار ولا لا اخوال النبي بنو النجار ليس من امي اخوال جده اخوال جدي لان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم هاشم تزوج من بني النجار هاشم تزوج امراة من بني النجار وانجبت له عبد المطلب فأخوال عبد المطلب بن نجار ولذاك النبي لما جاء إلى ذهب إلى أخواله بن نجار عند أبي أيوب الأنصاري وبوي بن بن نجار بن مالك من بن نجار من الخزرج وهو أنصاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابني أنس يخدمك وكان لأنس من العمر عشر سنوات لما آتت به النبي صلى الله عليه وسلم وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات كاملة يعني طوال بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان أنس خادما للنبي صلى الله عليه وهذا يدلنا على أن النبي توفي ولأنس كم من العمر عشرون سنة نعم كان لهم من العمر عشرون سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله وسلم سألته أم أنس أن يدعو لأنس فدعله له أن يبارك الله له في ماله وولده وأن يدخله الجنة يقول أنس فحصلت اثنتين وانتظر الثالثة يعني بارك الله له في المال ما يدخل تجارة ولا إلا ويربح وبارك الله له في الولد وقيل إنه كان يعد أولاده وأحفاده قد تجاوزوا المئة يعد أولاده وأحفاده وقد تجاوزوا المئة وذكر أن أنسا رضي الله عنه في سنة 93 من الهجرة وله من العمر 300 سنة 300 سنوات سنة عمر أنس وفي كامل قوته رضي الله عنه وارضاه وهو آخر الصحابة وفاة في البصرة آخر الصحابة وفاة في البصرة أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وهو من السبع المكثرين المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم نسيتم المكثرين قلنا المكثرون سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأنصار وأربعة من المهاجرين من يذكرهم بسرعة هكذا يرفع يده من يذكر السبعة المكثرين نعم المهاجرون أبو هريرة المهاجرون أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر مهاجرون الأيساد إذا توليس فذكرتها سمعتها <تصفيق> طيب وامر عباس طيب والأنصار من الثلاثة مئة الأنصار نعم جابر بن عبد الله أبو سعي الخدري وأنس, وأنس أكثرهم أنس أكثر الأنخر أنس تجاوز الألفين والذين تجاوزوا الألفين أربعة من الصحابة وهم أنس وابن عمر وعائشة وأبو هريرة أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا يعني أنس هو الرابع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة وابن عمر وابن هريرة رضي الله عنهم أجمعين نعم جاء في معنى هذا الحديث قول «لا يمنح حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه» جاء في معناه «لا يمنح أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم «والله يا رسول أنت أحب إلي من والدي, والدي والناس أجمعين إلا نفسه» قال «لا يا عمر حتى من نفسك» قال «فوالله لا أنت أحب إلي من نفسه» قال «الآن يعمر» تشاهد بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يمنح أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس» جميع ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه طيب قوله لا يؤمن لا يؤمن هنا قال ايش ايضا لا يؤمن احد حتى يحب اخيه ما يحب لنفسه هنا قال لا يؤمن هنا قال لا يؤمن هل نفي الإيمان هنا يدل على الكفر هل يكون كافرا من لا يحب لا ما يحب لنفسه قال اهل العلم نفي الايمان لا يعني الكفرة بل هو كقوله لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لو أن إنسانا صلى وضع العشاء ثم سمع الإقامة للصلاة فقام يريد الصلاة أن يقول لهم من السنة أن تتعشى وتؤخر الصلاة بعد العشاء هذه السنة إن لم يتعمد ذلك يعني ما تعمد أن يضع ما قال متى يأدن؟ قالوا أذن ساعة مثلا سابعة قال مثل يقيم قالوا سبع وعشر قال حطوا العشاء سبع وعشر. هذا تعمد لكن الإنسان لم يتعمد ذلك دعي إلى طعام تأخروا في تقديم العشاء قدموا أذن العشاء ما تعمده هذا الأمر طيب من السنة أن يتعشى ولا يتعشى بسرعة بسرعة لا يشبع يأكل ويشبع كما يأكل عادة فإذا انتهى من عشائه ثم أدرك الصلاة طيب انتهى من عشائه لم يدرك الصلاة لا بأس يصلي جماعة في مكانه والحمد لله فالقصد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام يعني الطعام مقدم الطعام مقدم طيب لو أن يسانا ما جلس وضع الطعام سمع الأذى قال له من السنة أن تأكل الطعام قال آسف أنا أحب أصلي جماعة في المسجد وما نحرص على عشانكم وراح وصلافهم نقول له خالفت السنة خالفت السنة لكن صلاةه صحيحة النبي نفاق قال لا صلاة بحضره الطعام أحسن قال لا صلاة, كاملة. لا صلاة كاملة كان الأكمل أن يقدم إيش؟ الطعام وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الأخبثان مدافعة الأخبثين اللي هم البول والغائض على قسمين القسم الأول أن يكون حصرا يسيرا نقول له الأفضل أن لا تصلي وإنما تقضي حاجتك ثم تدخل صلتك وإنت مرتاح البال لا تشكر في شيء الحالة الثانية وهذا يكره له أن يصلي بهذه الحالة الحالة الثانية أن تكون مدافعة شديدة يعني يكون محصور في بول أو غائض حصر شديد فمع هذا يدخل يصلي وهذا قد يحدث من الناس طيب هذا طبعا لا يفكر في الصلاة يفكر كيف يحافظ على طهارته طيب نقول هذا يحرم عليه لكن الأول والثاني صلاتهما صحيحة سواء الذي كان حصره يسيرا أو الذي كان حصره شديدا كلاهما صلاتهما صحيحة فالقصد هناك نفي الصلاة المقصود نفي الكمال وليس نفي صحة الصلاة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المقصود نفي كمال الإيمان نفي كمال لا نفي أصل الإيمان أي لا يكونوا كافرا الذي الذي لا يحب لأخي ما يحب لنفسه قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم يعني هنا أنه لم يدخل الإيمان في قلوبكم أنه كفار بدليل أن الله تبارك أثبت لهم الإسلام لكن نفع عنهم ما بعد الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشقى له إيش لما سوى عن الإسلام والإيمان ثم الإحسان هي درجات بعضها فوقها وشرحنا هذا مرة بين الحديث أن الإسلام درجة ثم يعلو درجة يصل إلى مرحلة الإيمان ثم يعلو درجة ويصل إلى مرحلة الإحسان فهؤلاء قالوا آمنا بقال الله لهم أبدا أنتم ما زلتم في درجة الإسلام ولم ترتقوا إلى درجة الإيمان لكن لا يعني هذا أنهم كفار لكن لم يرتقوا وكذلك هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن يفعل هذا فهو نزل عن درجة الإيمان إلى درجة الإسلام لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام لعله هذا الشرطان نعم وجوب محبة الخير للغير أن يجب على المسلم أن يحب الخير لغيره وهذه تنقسم من أقسمين نفي الإيمان لا يكون نفي شيء مستحب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يعني هذا أنه لو تركه يكون ترك أمرا مستحبا لأنه لما ينفي الإيمان مع هذا الأمر, أيش. الأمر راجب نعم ليس شرطا لكنه واجب أي يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ولكن ما هذا الشيء الذي تحب له قال إذا كان من الاعتقاد والقول والعمل فهذا واجب يعني أن ترى أخاك المسلم على خطأ في الاعتقاد أو القول أو العمل ولا تناصحه ولا تذكره بالله هذا ترك المنكر ترك انكار المنكر وهنا يأثم الإنسان على هذا لأن, لأن إنكار المنكر واجب والأمر بالمعروف واجب يجب على الإنسان يمر معروف أن ينهى عن المنكر فلو رأيت أخاك على منكر أو ترك, أو ترك معروفا واجبا فإنه يجب عليك ان تأمره ويجب عليك أن تنهى فهنا تكون محبة الخير للغير إيش؟ واجبة تكون واجبة لأن عدمها يؤدي إلى ترك واجب أو فعلي محرم فهنا تكون واجبة أما أمور الدنيا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من أمور الدنيا فهذا مستحب فهذا الأمر مستحب وليس واجبا كان يشتري مثلا سيارة بسعر معين فتذهب تناصي وتقول لا غالي هذه السيارة لو اشتريت تلك السيارة احسن أو نفس هذه السيارة موجودة في مكان آخر أرخص مثلا أو اشترى كتابا بسعر معين تقول لا وجدت نصفة أخرى محققة أحسن هذه أمور الدنيا هذه طيب. يستحب لك أن تحب له الخير وأن تريد له الخير وأن تنصيف لهذا أمر مستحب أما في الأمور الواجبة لأنه لكم أمره واجبا هناك نعم الأخوة لا يمنحهم حتى يحب لأخيه الأخوة من نعم الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان من يمن الله تبارك علينا بهذه الأخوة وكان في أول الإسلام الناس يتوارثون بهذه الأخوة أخوة الدين وليس أخوة النسب وإنما أخوة الدين كانوا يتوارثون بهذه الأخوة ولما جاءت ابنة حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عمرة القضية سنة السابع من الهجرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يخرج من مكة بعد ثلاثة أيام فلحقت به ابنة حمزة وتقول للنبي يا عم يا عم لأن النبي عمها من رضاعة صلى الله عليه وسلم فقالت له يا عم يا عم فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذني معك لأن أباها توفي حمزة وهي جالسة في مكة بين الكفار فقالت للنبي خذني معك لأورد أن أبقى فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا صلى الله عليه فلتكن عندي فأنا ابن عمها وزوجتي بنت عمها يعني بنتك فاطمة أنا ابن عمها وزوجتي بنت عمها أنا أكفلها فجاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله بل تكونوا عندي فحمزة أخي لأن النبي كان آخا بين حمزة وزيد صلى الله عليه وسلم قال ابنة أخي أخي حمزة إلى هذه الدرجة يأتي وينافس ابن عمها عليا رضي الله عنه عليها لأن آخر نبي بينه وبين حمزة وكان يتوارثان كان يرث وحدهم الآخر إذا ماهت الإسلام ثم جاء جعفر ابن أبي طالب فقال يا رسول الله ابنة عمي يعني أنا بمنزلة علي ابنة عمي علي وأنا ابنة عمي أخوة علي جعفر وزوجتي خالتها لأنه كان عديل عمي حمزة كان عديل حمزة هو عنده اسماء بنت عميس وحمزة عنده خولة بنت عميسي أختان فقال وزوجتي خالتها فقال النبي لزيد أنت أخونا ومولانا وقال لعلي نبي طا أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي ثم قال الخالة بمنزلة الأم خذها يا جعفر فأخذها جعفر والشاهد من هذا أن زيدا نافس عليا وجعفرا على ابنة حمزة بدعوة أخوة الإسلام بدعوة أخوة الإسلام وكانت دعوة قوية ولم يوكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكما قلنا كان أي المسلمين المسلمان يتوارثان كان, كان يتوارثان في هذه الأخوة حتى أزل الله تبارك وتعولوا الأرحام بعضهم أو لا في كتاب الله فصار الميراث بعد ذلك في الأقارب نعم الأخوة عمليا قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينا إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة فكيف إذا كنت تود أن يكونوا دونك وين الذي يريد أن يكون الناس أعلى منه هو يقول إذا أردت أن يكون الناس مثلك فلم تؤدي النصيحة يعني يجب عليك أن تحب لهم أكثر من ما تحب لنفسك أحب لهم أكثر من ما تحب لنفسك إذا كنت تريد أنهم يكونوا مثلك فما أديت النصيحة كاملة فكيف وأنت ترى أو تريد أو تحب أن يكون الناس أقل منك فأين هذا الذي يتمنى ويحب لأخيه ليس فقط ما يحب لنفسه بل يحب لأخي أكثر مما يحب لنفسه نعم قال بعض العلماء المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر عن ابن عمر قال كنا في زمن لا يعرف أحد منا فضل درها من على أخيه لا يعرف فضل درهم على أخيه يعني يقدم أخاه عليه على نفسه يعني في الدرهم والدينار ونحن في زمان الدرهم عند الرجل أعز من أخيه وأبيه وشوف نحن الحين الله مستعان طيب جاء رجل إلى أبي هريرة يوما فقال له أريد أن أتخذك أخا يعني تكون أخا لي في الله فقال له أبو هريرة فما في جيبك من, من الدنانين كما تكون في جيبي يعني سواء, سواء كانت في جيبك أو في جيبي قال لا <تصفيق> والرجل صريح قال لك أني قدري جاملا ما يحط في جيبي لكن كان الرجل صريح قال لحب قال فلن تكون أخلي حتى يكون ما في جيبك كأنه في جيبي إذا تريد الأخوة الصحيحة أما الدعاوح سهلة هذه هذه سهلة كلهم يستطيع يطلقها لو طبقت واقعا في حياتنا هذه المثألة وهي الأخوة في الله تبارك وتعالى لو لغيت المحاكم والسجون لأنه أصبح كل انسان يحب لي ما يحب ما في غش لأنه يشبه محاكم السجون لأش نزرعه كلا هذا غشني هذا قص علي هذا باقني هذا كذا لو كان يحب لي أخي ما يحب ليه هل سيشبه هل سيغشه هل سيرشيه لن يفعل شيئا من ذلك لأنه يحب لي أخيم ويحب لكن الطمع والجشع الذي يكون عند الناس الأسف والذي يوقعهم في مثل هذه الأمور نعم. قال تعالى وليحشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خفوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا يعني يقول الله تبارك وتعالى أنتم يا من تأكلون أموال اليتام ظلما يخاطبه ناسه من يكون أمال يتام ظلما يقول يا من تكون أمال يتام ظلما خافوا أن كما يكون هؤلاء الأيتام تحتكم أن يكون أبنائكم أيتاما عند غيركم ماذا تريدون لأبنائكم ماذا تريدون لأبنائكم وهكذا يفعل الإنسان لي نفسي سبحان الله جاءني أحد الإخوة فقال لي اشتريت السيارة وغشني الذي باعني السيارة كانت الماكينه مكسوره خلط ماي ودهن انا قالته ان ترى ما في مثيراتها لكن قالت خلط ماي ودهن وحاطين زيت نوع من الزيت يقول ثقيل طيب بحيث انه ما يستطيع يكتشف انها خالطه ماي وزيت صح كده وين صح ها؟ صحيح ها طيب فيقول اخذت سياره ورحت فحصه قالوا لي سليمه 100% بعد شهر شهرين بيّن الخراب اللي فيها فجاء ليسألني قال لي والله أنا غشنا حين ماش داراجة دا حتى لو روحيين شريتها أنا وفحصته وكذا ما أستطيع قلت لي الله الله يعوذك قال لا أبثويها بغيري يا فينا <تصفيق> هي قول أنا ببيع السيارة حين تلشتي السيارة أنا ماني دم أبا أحط أب فيها أيضا زيت ثقين طيب وخلقين يشتريها ويأسا من هذا ما أنا شغل عنه بجرد حقي بس أنا أنا, أنا شغل بتبيع حق اللي يباعك ما في مشكلة لكن بتروح تغش واحد ثاني مصيبة أنا واضح؟ نعم وذاك الآن اللي بيعون السيارات الآن يقول أبيعك حديد مثلا بعضهم يقول أبيعك يخفي بعض العيوب يقول أنا ما أغش لكن ما أقول له عليه خليك تشوفها يروح وفحص إن شاء الله يلقاه إن شاء الله يلقاه إن شاء الله ما يلقاه طيب لكن إن شاء الله يلقاه ما في مشكلة إذا وجد هذه العيوب ما في عندي مشكلة لكن ما أريد أن أخبرها نقول طيب سؤال واحد نعم لو أنت المشتري هل تحب أن يقول لك كذا أو تحب أن يخبرك أنك كانت مدعومة مصدومة صلحة ان كانت مكسوره الماكينه وجفتناها عدلناها هل تحبني يقول ترى فيها خراب ترى هذا مكسور بس رحيمين ترهيم ترى ممكن يطيح عليك بن لحظه ولينه توضحها او شيء كذا الكشن ترى حاط شيء سند من هل تحب ان يخبرك ولا تحب كذا كيف هو صرا ما في جواب اصلا او صرا بان يخبرني قلت احب لاخيك ما تحب نفسك تحب لاخيك ما تحب نفسك هذه هي القاعده الشرعيه اذكر كان لي قريب يعني كنا مسافرين فو في الطريق وجدنا سياره قد تعطلت من دراسه مغرزه بالرمل زين فقلت لهم احنا اربعه قلت لهم نقف ونساعده ونخلصهم من هذه فقال لي احد اقاربي بس استعجلين الآن. انا صاف وكان مغرز وانيته خفيف الانيته الصغير هذا هل تسمونه؟ زيب، تغير، ما يطوّل إن شاء الله أنا ضوّل وقفنا وفعلاً والله ما أخذنا دقيقة إنا نركب، نفعناها، نفعها، نفعها، الحمد لله وخلّصناه من مشكلته ركبنا من شاء الله فقال لي أحد أقاربي، الذي قال لا قال تصدّق الحمد لله أننا وقفنا وساعدنا وإنسان الله أن يحسب لنا الأجر وكذا. قالت الحمد لله قال أنا صارت لي قصة قلت شيء قصتك قال كنت في أمريكا وكان فيه دورة يقول له دعيت على عشاء في مدينة أخرى ولما انتهينا من العشاء رجعت إلى مدينتي وكان بالليل وأنا خد طريقي لما مسكت الخط وتنصفت نوع عما انتبهت أنه لا يوجد بنزين تو أنتبه يقول له وتسكن ما البنزين في القرى وهذا بدري يقول شاء الله توصلني شاء ما وقفت السيارة في الطريقة فلما وقفت ولا أعرف أحداً ولا عندي تليفون ليس مشكلة يعني بالنسبة لي وخطر في الليل تجلس هناك نظرت يمن ويسر فوجدت بيتاً من بعيد فانطلقت إلى البيت تقريباً يبعد عني تقريباً كيلو أو قريب من ذلك طلقت إلى البيت طرقت الباب طلعي رجل كبير في السلد شايق قلت له في محطة بنزين هنا قريبة قال البعد كيلو وين قلت ما عندك بنزين في بيتاً ما عندك سيارة فأخرج لي قلنين مطارتين صغيرتين وقال نذهب إلى المحطة ونتوصبن وذهب معي محي على أقدام مسافة كيلوين يقول أخذنا البنزين ورجعنا إلى السيارة وهو يحمل واحدا وأنا أحمله واحدا أقول لا أحمل عنك يقول لا أنا أحمل واحدا حتى وصلني السيارة وعبأناها البنزين فأرأت أن نوصله إلى بيتي قال لا لا توصلني إلى بيتي أنا طلب ماشيا فقلت أصبر تعالي لماذا ساعدتني؟ يقول أقول له لماذا ساعدت يعني بهذا الأمر قال نعم أنا ساعدتك عشان إذا أنا وضعت في مثل هذه المشكلة الله يرسل لي واحد يساعدني <تصفيق> إذا وقعت في مثل هذه المشكلة يرسل الله واحد يساعدني كما ساعدتك فالقض لما ساعدنا هذا الرجل تذكر هذه القصة فالإنسان دائما حقيقة يحب لي طيب لو أنت في هذه المشكلة ما تحبين أن يقفون لك ويساعدونك إذن أحب لهم ما تحب لنفسك وقف لهم وساعدهم طيب فوأد الحديث محبة الخير للغير من علامات كمال الإيمان الحديث يشمل جميع المؤمنين ومنهم من بينك وبينهم عدوات شخصية أحيانا حتى لو بينك وبين عداوة شخصية أحب له الخير كما تحب لنفسك محبة الهداء والاستقامة لمن لم يهتدي من أهل المعاصي كذلك يعني نحن عندما ندعو أهل المعاصي ليس من باب قضية والله قلت لو عصاب جهنم لا قلت لو عصاب الله يهديه يعني نحب لهم الهداية لا مجرد التبليغ بدون محبة الهداية فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي ما يحب لي نفسه فإذا أحب لي أخي ما يحب نزاده يعني نقول لا, ي... لا يؤمن معنا هايش. الإيمان الكامل إذن إيمان ناقص ممكن أن يزيد هذا الايمان في قوله لأخي أن يحب لأخيه استعطاف النبي استعطفك صلى الله عليه وسلم يقول هذا أخوك, هذا أخوك وإن لم تلده أمك لكنه أخوك طيب؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الأسئلة السؤال الأول ما معنى في في الحديث السؤال الثاني هل يمكن تطبيق الحديث في حياتنا وماذا يترتب عليه لو طبقنا هذا الحديث في حياتنا لو كل واحد فينا طبق هذا الحديث في حياته صار فعلا يحب لي اخيه ما يحب لنفسي اتصور كيف تتحول هذه الحياه كيف يكون حال الناس فيها والله اعلم وهو صلى الله عليه وبارك علينا محمد في اسئله سم سم وساعدت القيد وساعدت القيد نعم هذا يسمى قطع المعروف يسمى قطع المعروف للأسف تسبب الكثير من الناس بقطع المعروف يعني في السابق فعلا كما قال الأخي الآن أن في السابق يعني الناس كلها توقف حكي كل أحد الآن نتبه للتخاف وقف لو لو مجرم أو مع مخدرات أو خاصة في طريق السفر طيب قد يقتلوا قد يأخذ مالك قد يتذكرون أنه قصة رشاش وكذا كيف قطعوا السبيل على الناس والعياذ بالله قطع المعروف عنك مثل طرارين الان يعني في السابق المتسول ما يتسول احد اللي اذا كان محتاجا حتى امتهنها الناس وصارت مهنه وصار يتسولون وهم طيب فصار الانسان يتحرج من اعطاء الفقراء المال هل هذا فقير او كذاب انا اعرف احدا قال والله العظيم لن أتصدق على فقير عند الباب المسجد أبداً ليش أنا شاف واحد يتصدق ويركب لقزيز ومشه يطرع أخوين وصاف طلق لقزيز ويركبهم ومشه انقهر هو عطه. انقهر قال والله لن أتصدق على التذابين ذوي مفقراً فهذا الذي عنده لقزيز يعني أضرب الآخرين كان السبب في قطع المعروض صارت في قطع المعروض الآن يجي إنسان يتدين خلوا انتركوا الهباثة لو أتدي أنا جاهد عمر مثلا أقول لعمر محتاج ألف دينار الله يتزاك خير ضرورة وكذا وكذا وإن شاء الله بعد يومين عندك فلعب شرع أتفضل هذه الألف واليومين سمتين ثلاثة أربع خمس شيء بيقول بعمر لن أسلف أحدا ما يقول لن أسلف عثمان يقول لن أسلف أحدا وغلل. إذن أنا بفعلي هذا تسبب بخطأ أنا أتصور لحين كلكم تقريبا يعني تقريبا يمكن أن يجلب النساء وصارت لمدة القصة ياهم تسلف ياهم سلف <تصفيق> طيب يقام مثل هذا الأمر من كثير من الناس بالأسف يعني أنا أعرف خمسة ستة على هذا الحال يقول يومين يقول يومين ستين ثلاثة أربعة خمس وخذ طيب فهؤلاء يتسببون في قضل المعروف كما ذكرت الآن في سؤالك أنه فعلا قد البعض يقول هذا الكلام وهو معذور في هذا لكن الإنسان ايضا لا ينسى حق الله تبارك وتعالى حق الأخوة يعني. نعم بحسب مجموع الأحاديث الواردة والنصوص في القرآن أو في السنة لا بد أن تنظر للجميع وثم تتحكم عليه هنا ما في حكم مجيء مطلع سمت طيب في أسئل النساء لا الأصل في قوله أن تحب لأخيك المقصود المسلم المقصود المسلم أن تحب لأخيك المسلم وهي الدين نعم. نعم في بعض سؤال نعم وين ابن عمر؟ بابا تبي قبلها؟ مال تبي عمر تبي؟ ابشر طيب سؤال ونختم فيه عندنا سؤال مشاركين طب خلاص حاضر حلو عامل واحد اللي هو بس وما هو والصحيح ان بحسب البلاد بحسب البلاد هذا الذي يظهر لنا اول الوقت والله على وعلم وصلى الله وسلم باركا يمين ومحمد سنبس وقت الشيخ يوجل حد سبع الله